قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا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 يجادلونك في الحق بعدما تبين لك ان ما يساقون الى الموت وهم ينظرون واذ يعدكم الله احد الطائفتين ان لكم وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ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 إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء وينزل كُم بِ لطَهِرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَكُمْ رجِزَ الشَّيْط وَيُذهِبَكُمْ رجِزَ الشَّيطانِ, ويذهب الشيطان وَلَِّ قَالَ قُلوبِكُمْ وَيُثَّتَ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 ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار يا أيها الذين ورحيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأذبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة أو متحيزا إلى فئة فقد ذاء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ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 تعودون عد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين لَوْ عَنهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ إِنَّ شَرَّ الدَّوَاءِ الذين لا يعقنون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون يا أيها الذين وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبا الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب واذكروا إذ أنتم قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُم تَشْكُرُونَ يأَّهََّذينَ أَمَنوا ل تَخُون اللهَّه وَسُول وَتَخُونون أَمَ نَاتِكُم وَأَ تُم تَعللَمُ وَعلَمُ أَن وأن الله عنده أجر عظيم يَا اتق الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ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 إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم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 لهم لا يعلمون وما كان خلاتهم من دال بيت الا مكاء او تصديه فذوق العذاب بما كنتم تكفرون ان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 أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى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 لَيَهْلِكَنَّ مَن هَلَكَ عَن بَيْنَتِ وَيُحْيِيَ مَن حَيَّ عَن بَيْنِ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا وَلَوْ أَرَاكُمْ كَثِيرًا لَّفَشِنْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ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 والله بما يعملون محيط واذ زين لهم الشيطان اعمالهم وقال لا غان بد لكم اليوم منا الناس وانني جار لكم فلم ما تروا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 وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يكت يضربون وجوههم واذبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت ايديكم وان الله ليس بغلام للعابد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 ذَلِكَ بأَن اللهَّه لَم يَكُم وَيير مِعَمَةًَ أَن عَنَهَا عَ قَوْ مِن حتىَ يُغَير مَا بِأَافُسهِب وَأَن اللهَّه سَم عَليِي كَدَأْ بآالِ فعَونَ وََّذينَ م قَبَنِهِب كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكلهم كانوا ظالمين إن شر الدواب عند الله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 فَإِنْ مَا تَثَقَفَنَّهُمْ فِي الْحَضِّ فَشَدِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَإِنْ مَا خَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْذِرْ إِلَيْهِمْ على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 وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوّ اللهِ وَعَدُوّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللهِ وَفَإِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَجَنَحْنَا لَهَا وَتَوَكَّلْنَا عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَإِنْ يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حِسْبَكَ الله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 إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين وإن يكن منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا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 ألفين بإذن الله والله مع الصابرين ما كان لنبي أن يكون له أسرا حتى يسخن في الأرض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 فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرار وَإِنْ يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خيرا يؤتكم, خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِمَّا أُخِذَ مِنْكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ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 ت يهاجِرُوا وَإِنِستَ صَرُوكُمْ فيِي الدّين فَعَلََكُ النَّصرُ إِللاا عَ قَوْم دََْكُم وَذَنَهُمّ فَاقَ واللهَّهُ بِمَا تَنَلُونَ دَص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 والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا منهم بَاعَذُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ